شيدوا صورك ع المزارع من كدينا وعمل ايدينا والخمره جنب المصانع والسجن مطرح الجنينا وطلب كدابك في الشوارع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 「あわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ ن ص ر يقرب من عينينا نسلب طريق ا مالهش راجع وين نصر يقرب من عينينا شيد ا ب ص ر ه العباس عالمزارع مطرح الجنينه و ي غ ل ق لي لبد ا الشوارع ويقفل ز ن ا ز ل ك عليه وقلي وقلي وقلي ل نمنا في المضاقع نمنا ما اشتهينا وتقل ويتقال علينا بالمواقع احنا ا و ج ع ناوي ت ق ف ي عرفنا وعرفنا ا من سبب جراحنا ف ل ا ح وطلبه ده اتساعدنا وابتدينا نسلك طريق مالهش راجع والنصر يقرب من عينينا 「へい النصر اهرب م